و اذ قلتم يا موسى يعني بنى بيرخو جالي بني اسرائيل و اختى و جتيا في غمبريخو موسى اي موسى لن نصبر على طعام واحد اما نشي صبر كاشين و بهنا خفره بكين ارسل خرنا كابتن امي و اختى خرنا كارنا وانت بو من نسل وابو افخرنا هندخوش جازو رجوش لطيري فادعو لنا ربك بجاتو دواب مسخد يخوب يخرج لنا بلا بمضرخ مما تنبت الأرض ام بك شويه شينتك شي نتكه والدرف اش مين بقلها خضروات وقثائها قثاء بحسي تلوزيون وفومها بحسجها بحس الجانبيه وهندك شي علامات تفسيري وعدسها يعني نسكة نسكة في عربي بصل بحسبي في باصل. وانا طلبش مساكر دعاش خودي بكتن تعالا تعالى أظن شينكاتيا بوان اشعر بباريخ قال موسايبوتوان أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير دينتشوان دينتشوان تشتي كمتر بخوراتكن شينو ويتشتيتر ابا ون مانو سلوى نفيا شينو منو سلوى ون تفيا ون افتشتت هابيا تلوزي ونسكو هاتا دومه اهبطو مسران هران الغندكي الضجيراكي ورناحر شنو او اللوفكو جريتو و افتشت هصا الضجي هصا نبت بالقنده هبن بالباجيره هبن بججبرهن هند موسي امريوان كرب في تشتي بوقست باجيره كيش باجيره بك مصرا يعني باجيره كيش باجيره فإن لكم ببوهبت ما سألتم أو تشدي وخاص وكي نسكا بفازا سيرا وحتى دمهيك وضربت عليهم الذلة والمسكن سلوان تفرد كرم همي وقتما القلوان تش ذلة ذلت ذلة رزالة اشكستنا والمسكنة هوجي فقير وباءو وزفري شلق الوان بغضب من الله عيجزيك شراخي قد تعالى قد تعالى شون عيجز أفاجي سلاتيب ذلك أفضلها أفشكستناها أفعيجزيها بأنهم اجبر بيتشتهو أو تشوهب كانوا يكفرون بآيات الله كفر بآيات تخذي تعالى كمتي نشانت مزماتي يا تعالى بمون بنتين ويقتلون النبيين بغير الحق و بغمبري تخذي أو او بغمبري تعالى هنركي بهداية مخلوقاتا دائما بغمبري بي اجر بي حقي بي تعالى كشت ذلك بارتشه خذي تعالى هو افكسيتا عقوبه بما عصوا سرا هندبو وأن بأمر يأخذ تعالك وكانوا يعتدون وأن تعدى يذكر أشهدودت خود تعالى در باسدون.